وهو الإيمان بالقدر خيره وشره كما جاء ذلك في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن الله يوم الأيكة وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره والقضاء خيره وشره فكلامنا اليوم إن شاء الله عن هذا الأصل وهو الأصل السادس من أصول من أصول الإيمان والإيمان بالقضاء والقدر إذن إيمان بالقضاء والقدر القضاء لغة الفصل والحكم قضاء لغة الفصل والحكم والقدر لغة الحساب والإحاطة بالمقدار الاحاطه بالقدر القضاء لغه هو الفصل و الحكم والقدر لغه هو الحساب والاحاطه بالقدر او بالمقدار تمام إلى السطر وأما في الاستلاح الشرعي فالمقصود بقضاء الله وقدره فهو, فهو فالمخصوص بقضاء الله وقدره نقطتان حكم الله عز وجل الكوني الذي حكم به في الأزل بسلامة الله حكم الله الكوني الأزل الذي حكم به في الأزل أن أن يكون <تصفيق> في السطر ويشمل ذلك كل شيء من كل شيء من المخلوقات من يشمل ذلك كل شيء من المخلوقات نعم والمعلومات ومن الذويات والصفات ومن الذويات والصفات ومن الحركات والسكانات قال سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر قال سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا بالألف طبعا يعني إنا نحن إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس خرجه مسلم الحذب ابن عمر كل شيء بقدر حتى العجز والكيس كيس الشطارة والنشاط والعجز, والعجز والعجز معروف يعني الحركات والسكنات القدرة والبقاء والسكنة والحركة كلها بيد الله الضررات الكون تتحرك وتسكن بقدر الله عزيزي اي بحق بالله عليك الله بحكم الله عزجل السابق بحكم الله السابق بقدر الله السابق بقضاء الله عز وجل قال الله عز وجل إن كل, شيء خلقناه ان كل شيء خلقناه بقدر ومن ذلك من هذه الاشياء المخلوقة بقدر الحركات والسكنات كل شيء بقدر حتى العجز والكيس فالعجز ايضا بقدر الله عز وجل والكيس بقدر الله عز وجل والقوة والحول هي بقدر الله عز وجل بقضاء الله سبحانه وتعالى إلى وللقدر أربع مراتب دلت عليها نصص الوحي وللقدر أربعة مراتب أربع مراتب دلت عليها نصص الوحي أربع مراتب دلت عليها نصص الوحي اولها نقطتان العلم بين قوسين وان الله قد احاط شيء الله قد بكل شيء علما للسطر ويشمل ذلك الموجودات ويشمل ذلك نقطة تام الموجودات قال تعالى يعلم السر واخفى باء المعدومات ويشمل ذلك اه الموجودات يعلم السر وأخفى بالمعدومات بين قوسين طيب قدر الله عز وجل محيط بكل شيء قدر الله يشمل كل شيء شي يدخل تحته كل شيء من المعلومات من المخلوقات من الحركات من السكانات من كل شيء طيب قدر الله عموما يشمل كل شيء وقدر الله فيه أربع, أربع مرات مرتبة العلم مرتبة ماذا الكتابه ثم مرتبه ماذا المشيئه ثم مرتبة الخلق هذه المراتب الاربعه هذه المراتب الاربعه فيها تناول لكل شيء ايضا كما هو الحال بالنسبه للقدر المجمل قدر الله عظيم اجمالا يشمل كل شيء فهذه الاربعه بتشمل كل شيء هذه هذه التفاصيل تفاصيل القدر او مراتب القدر ايضا تشمل, تشمل كل شيء تشمل جميع يعني المعلومات بالنسبة للعلم وجميع المكتوبات بالنسبة للكتابة كتابة الله عز وجل وجميع ما يحدث في الكون هو بمشيئة الله عز وجل وكذاك جميع مخلوقاتها بخلق الله لها فما عليمه الله سبحانه وتعالى لا عدد يحصره فيشمل جميع المعلومات بالنسبة للكتابة أيضا جميع تلك المعلومات مكتوبة عند الله عز وجل وبالنسبة للمشيئة جميع أيضا المخلوقات وجميع الموجودات هي بمشيئة الله عز وجل وهكذا العموم في جميع هذه المرات وكما هو العموم في مجمل القدر علم الله عزيز يشمل أكثر مما يشمله تشمله المشيئة وأكثر مما تشمله الخلق أكثر مما تشمله الكتابة أكثر ما تشمله بقيقة المرضة بالعلم لأن الله عزيز vi علمه ليس متعلقا بما يخلقه فقط حتى لا يخلقه ليس علمه بما كتبه فقط ليس علمه بما شاءه فقط حتى لم يشاءه ولم يرده أن يحدث يعلمه فالعلم أشمل وأشمل وهو أول مرات علم الله عزيزي يتعلق حتى بالمعدومات بما لم يحصر ولن يحصر يعلمه الله عزيزي وفهو يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف كان وما لم يكن كيف كان يكون يعني يعلم الله سبحانه وتعالى لو لم نكن الآن في, هال في, هال في القاعة أين كنا أو أين كان يكون سيكون كل واحد مثينا ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أرادوا الخروج لا أعدوا لهعد ولو لا كثيرة جدا في القرآن فالله عز وجل سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف كان يكون فعلم الله سبحانه وتعالى واسع جدا يشمل حتى المعدومات ويشمل الممكنات ويشمل المستحيلات ها فعلم الله شامني كل شيء هكذا الأمر إذن في المرتب مراتب العلم هنا في قدر الله عز وجل بعد تعريف القضاء والقدار لغة نشرعا تكلمنا عن شمول قدر الله عز وجل لجميع الأشياء فقدر الله سبحانه وتعالى يشمل كل شيء قال الله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر يشمل حركات والسكنات السكنات من السكون عدم الحركة عكس الحركة حتى بقاء الشيء في مكانه هو بقدر من الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس طبعا بدأنا بالتعريف في الأخير حتى العجز والكيس كلامنا الآن يشمل أو يتناول مرتب القدر وأولها مرتبة العلم ومقصود به علم الله المحيط بكل شيء من المعلومات وأن الله قد أحاط بكل شيء علم هذه بكل شيء تتناول الموجودات المعدومات والممكنات والمستحيلات نضرب أمثلة لكل واحدة من هذه الموجودات منها إن والله يعلم تسرون وما تعليم ومثلا تشمل هذه تتعلق هذه بالموجودات أم أم أو بالمعلومات أو بالموكنات بالموجودات يعلم ما تسرون وما تعلنون ما هو موجود في سركم وما هو موجود في علانيتكم طيب وأول هذه اخترناها نحن يعلم السر الأخفر يعلم السر الأخفر من السر اخفى من السرق قال بعض اهلهم هو ما يكون في سرك بعد زمان يعني في مثل في مثل هذا الوقت بالذات مثلا في السنه القادمه إن احيك الله ماذا ما ماذا, ماذا ستوسوس لك به نفسك كما هو يعلم السر في الحال يعمل السر في المقال فهذا ما هذا اخو يعني اخفى من السر الان مقصود أن الله عز وجل يعلم جميع الموجودات سواء السرائر سواء العلانية سواء الحركات سواء السكنات ويعلم المعدومات ومن ذلك قول الله عز وجل في نسم الموجودات هذه المثال في المعدومات من يذكر لنا مثالا هنا هم؟ يتعلق يتعلق علم الله عز وجل بكل شيء منها الموجودات مثلا السرائر مثلا العلانيه مثلا الامور الموجوده التي وجدت او توجد فقط النظر عند الزمان الموجودات ويتعلق بالمعدومات والتي لم توجد او لم توجد هذه بالممكنات مثلا علم ان لم تحسوا ولو علم الله فيه بخير نسمعهم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة لو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة وما شابه ذلك مما يدل أنه علم الله يتعلق ايضا بالممكنات والمستحيلات كما يتعلق بالموجودات والمعدومات هذه A اظن هكذا امليت عليكم هذه A هذه B هذه G وهذه الامثلة ومنه قوله تعالى ومن ذلك قوله تعالى ومن هنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين ماذا قال صلى الله عليه وسلم ماذا ماذا قال لما سئل عن أولاد المشركين الذين يموتون صغاراً دون الحلم دون الحنف قال الله أعلم بما كانوا عاملين أخرجها من حدث ابن عباس كما أخرج مسلم هذا من حديث ابن عمره الله أعلم بما كانوا عاميني بمعنى الله يعلم ان كانوا لو, لو لم يموتوا لو بلغوا الحلم بلغوا الحنث ماذا كانوا يفعلون ماذا كانوا يتخيلون طريق الإيمان أم طريق الكفر طريق, طريق الطاعم طريق العصيان الله أعلم بما كانوا عاميني فهو سبحانه وتعالى يعلم ولذلك يكون الراجح في مثل حال أولاد المشركين أنهم يؤجل لهم الامتحان يوم القيامة على ذوق ما كان الله عز وجل يعلمه من اختياره من الضلالة او للهداء فالله علم الله يتعلق هنا بامر ممكن لو عاشوا ماذا كانوا سيفعلون يمكن هكا يكون هكا يعلم هو سبحانه وتعالى اي طريقين كانوا لو كبروا سيختهرون ثانيا الكتابة الكتابة في الله بما علمه سميع معلومات الله في كتاب لا يظل ربي ولا ينسى قال الله سبحانه وتعالى لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض ذلك في كتاب فجميع ما يعلمه الله سبحانه وتعالى أين العلم في هذه الآية تعلم أم يعلم يعلم تعليق بالله عز وجل وأين الكتاب في هذه الآية في كتاب علقتين للعلم بكتاب بمعنى ان جميع المعلومات مكتوبه عند الله عز وجل في كتاب قال في القرون الاولى قال علم عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وكل شيء نحصيناه في امام مبين ايضا يشمل كل شيء الكتاب تشمل كل شيء كما ان العلم يشمل كل شيء كل شيء أحصيناه في إمام المبين في إمام يعني في إمام يعني كتاب ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام المبين من السنة الكتابة طيب هذا في في عموم القدر لنا ايات كثيرة وكان امر الله قدرا مقدورا ان كل شيء خلقناه بقدر وما الى ذلك في السنة كل شيء بقدر الله كل شيء بقدر حتى العجز والكيس وحديث جبرائيل طيب بالقضاء خير وشر إلى طيب في العلم العلم فأن الله victorious بكل شيء العلم والله بكل شيء عليم إلى آخر في الكتابة músαι أن تعلم ان من الله يعلم ما في السماء والأرض وهذا في الكتاب كل شيء يحصل بنوه في إمام مبين إلى آخر في السنة Hay、「شيء هنا في الكتابة 가장 you need to مثلا أول ما خلق الله بقلم قال أكتب قال ما قال أكتب ما كل شيء اليوم القehام نعم هذا في السنة وفي الصحية يوجد شيء في الصحيح Hayna وفي احد هيما يشف مسلم حديثه عبد الله بن عمر بن كتب الله مقادير كل شيء قبل خلق السموات الأرض خمسين ألف سنة وقال صلى الله عليه وسلم كتب الله المقادير كتب الله مقادير مخلوقات مقادير الخلق قبل خلق السموات الأرض كتب الله مقادير خلق قبل خلق السماوات والارض 50 قبل ان يخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 الف, سنة. ألف سنة. قال وكان عرشه على الماء هذا مسلم عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن العاس رضي الله عنهما هذا عن ابن عمر وهذا عن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال سبحانه وتعالى نون القلم يوم يسطرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال اكتب قلم اكتب قلم اكتب ما كل شيء يوم القيام لأنا جميع معلومات الله عز جل في كتاب كتبها الله عز جل أي أمل على مليكتي أن يكتبها في اللوح المحفوظ في هذا الكتاب العظيم والإمام المبين وهو اللوح المحفوظ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى المبدأ الثاني هو مرتب القدر مرتبه ال أي إمام بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن والمقصود المشيئه مقصود المشيئه الكونيه ام الشرعيه عندما نقول المشيئه مرتبه مرتب هل نقصد بذلك المشيئه الكونيه ام الشرعيه الكونية. كونيه ومقصود بذلك المشيئه القدريه الكونيه او الكونيه القدريه ومذ ذلك تعالى ومتى شئون إلا اي ان الله رب العالمين ويقال الإرادة أيضا إرادة الشرعية إرادة الكونية القدرية وقال تعالى من يشأ الله يضل ومن يشأ يجعله على الصراف المستقيم أين المشيء هنا؟ قولي تشاءون أم يشاء؟ يشاء في هذه ما يشأ الله يضل وما يشأ يعني يشأ الله يجعله على سبب مستقيم هذه مشيئة العبد وليس مرتب القدر وانا من مرتب من مرتب الإيمان بالقدر جملة كما سيأتي إن شاء الله طبعا القدري المنكرين للقدر قائلين بأن المشيئة كلها للعبد وليس للرب مشيئة لأنه قال لأنهم لأن إثبات مشيئة العبد إثبات مشيئة الرب عندهم تقتضي الظلم ومن معتزلة ومن إليهم يقولون من مراتب المعتزلة مرتبة العدل التوحيد العدل منزل بين المنزلتين الأمر المعروف مراتب يعني أصول المعتزلة الخمسة منها العدل ما هو العدل العدل هو عندهم أن الله لم يشأ الأشياء ولا, ولا أراد حصولها لماذا؟ قال لنا من, من الأشياء الموجودة والحاصلة أشياء فيها ظلم وأشياء فيها شر وأشياء فيها كفر وأشياء فيها معصية كيف يشاء المعصية ثم يعذب عليها هذا الظلم فأصل لذلك أصل العدل العدل بالمفهوم كانين متحقوا لذا بها باطل المعنى خطأ يعني المعنى الضلال العدل يعني نفي القدر على مرات بينهم في الضلال بعضهم ينفي القدر جملة للمرات يلغيها جميعا هم غلاتهم حتى العلم لا, لا يعلم الله ما سيصير لأن الأشياء فيها معاصي ها؟ و... وفيها شر وفيها كفر فكيف يعني سمح بحدوثها وبعضهم ينكر يثبت العلم وينكر البقية وبعضهم وعلى مراتب بينهم في ذلك كما شاء الله لكن المقصود ان الآيات القرآن والسنة التي دلت على مشيئة الله عز وجل تضحى شبهاتهم من هذه الايات وإن كان يتأولون بعض الآيات أيضا الأخرى على غير ما أنزل الله على غير المعنى الصحيح مثلا يهدي ما يشاء مثلا ويضل ما يشاء هذه بهم فيها كلام يهدي من يشاء العبد ان يهتدي الله يهدي من يريد الهداه هذه يهدي جزما ها فاهمون مشيئه الله عز وجل وهذا اصل الاصل الأول في معنى قولهم ان الانسان لو أراد الوصول للحق لو وصل إليه وهذا الأصل في منعهم العذر بالجهل لأنهم قالوا أن الإنسان لو أراد أن يتعلم لعلم حتى ولو لم يكون هناك علم أصلا أو لم يكون هناك رسل أو كان ولكن لا يقدر الإنسان على التعلم والذهاب إليه قال هؤلاء كفار لماذا؟ لأنه يقدر الإنسان والله لم يشيئ تلهو في هذا مشيئ العبد تماما مشيئ الكامل للعبد اصل مساله النفي القدر والجهل بتاتا اطلاقا جاءت من هناك يعني من القدريه كما ذكر الشيخ الاسلام التايمي المقصود أن القدريه للقدر منها من نفات القدر منهم من ينفي ينفي المراتب الاربعه منهم من ينفي يثبت العلم وينفي البقيه وممن وممن ينفونه ينفون المشئه وهذه الايه ترد عليهم وان كانت بعض الايه تتاولونها مثل يهدي من يشاء ويضل من يشاء يهدي من يشاء كيف يتاولونها يهدي من يشاء العابد لكن ماذا يفعلون هنا وهنا ما, ما يمكن أن يتأول في, هذا في هذه المواضع ما يمكن أن يلعب ما يشاء الله يصرح بالفاعل ما يشاء الله يضل كذلك رجل من المعتزلة حضر إلى مجلس أبي عمر بن العلا وهو أحضر قراءة السرعة وهو سني أبو عمر قرأة أبي عمر أبو عمر بن العلا يعني من الوصول يعني هؤلاء الجهمية والمعتزلة إنكارهم لأفعال الله عز وجل انكرهم, انكرهم لكون القرآن كلام الله غير مخلوق قولهم بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يتكلم وينفون صفة الله منها كلام وكلم الله موسى تكليما كان يقرأ أبو عمر هذه الآية فيردد المعتزلي خلفه وكلم الله موسى تكليما كلم الله يعني مفعل به حتى يقول ناموس حتى يعني يبين هو الذي تكلم ان الله لا يتكلم فكيف رد عليه ابو عمرو رحمه الله قال وماذا تفعل بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي الى اخره الى اخر الايه فهنا سرح بالفعل كذلك هنا بالفعل يعني اسرح ما يمكن أن ان نذكره في مراتب في في في أدلة أن الله شاء الاشياء كونيا هي هذه الآيات التي صرح فيها بالفعل وإن كانت الآيات الأخرى أيضا صحيحة في الدلالة دلالته صحيحة لكن هذه أصرح أن أصرح بالفعل من هو هو الله عز وجل هو الذي شاء كمان العبد لله العبد مشيئ أيضا لا يتنافى هذا مع هذا كمان سيئتي ولكن نريد نحن في مرتب القدر قدر الله عز وجل يعني مشيئة الله عز وجل وخلق الله للأشياء وعلم الله بالأشياء وكتابة الله للأشياء هذه الأربعة متعلقة بفعل من بفعل الله سبحانه وتعالى ولذلك الأصول للإيمان يعني منها القضاء الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان وهذا متعلق بالأصل الأول يعني عندما تريد أن تستذل بالقرآن على مثال الإيمان على أصول الإيمان ما تجد في آية واحدة أكثر من خمسة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب من آمن بالله والنبيين واليوم الآخر والملكتب الكتابي والنبيين خمسة وحتج G Cooper he was six وقضاء خير وشر أين ذهب القضاء في حدث البر الإمان بالله لأن الإمان القدر الإمان بأفعال الله عز وجل وبصفات الله عز وجل فعلم الله العلم صفة من صفة الله أなるين عاليم بكل شيء الكتابة من أفعال الله عز وجل هو الذي أمر المؤلاء كانت تكتب بأمر الله عز وجل والأمر من أفعال الله ومن ربوبية الله عز وجل والمشيئة كذلك أفعال الـ الـ يعني الصفات الفعلية الصفات, الصفات ذاتية وصفات فعلية كما سنرىها إن شاء الله مقصود أن هذه المرتب الأربع نحن ذكرنا منها ثلاثة إلى حد هذه متعلقة بالإيمان بالله عز وجل فعدم ذكرها في موطن واحد لا يدل على نفيها كما يفعل القادرية الجهمية والمعتزلة المقصود أن من أسرح ما يدل على, على مشيئة الله قول من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على السلاة المستقيم وقد ورد في أسباب النزول أن المشركين قالوا إنما الأمر إلينا إنشأنا أمنا وإنشأنا كفرنا فنزل قول الله عزيزي إن كل شيء خلقناه بقدر فالأمر إلى الله عز وجل ليس إليهم مطلقا وإنما أعطاهم الله عز وجل اختيارا وأعطاهم مشيئة ولكن لا يمنع هذا من أنه شاء الأشياء هو وأنه مشيئته محيطة بمشيئتهم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهما متلازمان يعني غير متعارضان مشيئة الرب عز وجل قد أوكل للإنسان اختيارا ولكن هذا الاختيار في, في, في اختيار الله عز وجل للأشياء قبل ذلك لا هم متوازيان لا تعارضة بين مشيئة الرب ومشيئة العبد لأن الله عز وجل من عدله سبحانه وتعالى ومن صفته العدل من عدله أنه سلمه لهواه واختياره في أمور كثيرة في وقد قال سبحانه وتعالى يعني في هذا الباب في هذه المسألة في مشيئة العبد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فهنا دل أن العبد العبد مشيئة صرح بالفعل من الفاعل في الايه في هذه الايه العبد دل ان العبد مشيئة. ومن الفاعل في هذه الله عزيز دل ان الله مشئه قبل ذلك وهي المحيطه لهذه الايه هي المحيطه الله هي المحيطه هي الغالبه وإن كان لا تعارض لا تعارض بينهم والله من الله يحول بين المرء وقلبه ومشيئه الله هي الغالبه ولكن للعبد مشيئة بما يمكن أن يحاسب عليها بحساب عادلا وهذا يعني في الشريعة دلت على ذلك الشرعة والوحي والسمع دل على ذلك يدل على ذلك أيضا العقل قبل ذلك فهي مسألة عقلية قبل ذلك يعني الإنسان لا يمكن أن ينكر مشيئة ربه ولا مشيئة نفسه فلمن أنكر مشيئة العبد مثل الجبرية أو أنكر مشيئة الله مثل القدارية فقد خالف العقل قبل ذلك هو استدلالهم بالعقل العقل يرد عليهم لأن الإنسان كيف ينكر أنه أن الله يشاء الأشياء قبل حدوثها قبل حصولها قبل خلقها وهو يعلم أن الرب لا يمكن أن يكون ربا وهو يجهل أو وهو لا يشاء ولا يريد ويحدث الأمور رغما عنه لا يكون رب عقليا لا يكون ربا إلا أن يكون عالم بما يعلم كل شيء ويتحكم في كل شيء يريد ما يشاء أن يحدث وما ما ما لا يريده لا يحدث ولذلك يعني يروى أن غيلان القدر وهم رؤوس قدرية قديما يعني ناغر ربيع ربيع الرأي ربيع بن أبي عبد الرحمن وهو شيخ الإمام مالك في القدر فقال تزعم من الله عزهل يشيئ للمعصة ثم يعذب عليها فقال تزعم من الله عزهل يحص قصرا رغم عنه يعني محال عقليا يعني أنت غالف فمشيئة الله عز وجل حق في العقل وهذا لا ينكره إنسان لأن إنسان الذي يعترف بالرب بالفترة والعقل والشرع كذاك يعترف بهذا الفعل من أفعاله وهو المشيئة وهذه السفة من سفتي وهي المشيئة بالعقل والفترة بالعقل والشرع يعترف بها بالعقل وبالفترة كل إنسان يعلم أن الرب عزيزي الله يكون إلا ربا إلا كذلك والرب الذي له صفات كمال من صفات كمال يكون يعلم وعلمه كامل بما كان وما يكون وأنه يشير أشياء ولا تحدث قهرا عنه غصبا ورغما وهذا يعني في مشيئة من في مشيئة الرب كذلك عقليا أيضا الإنسان لا بد أن يعترف بمشيئة نفسه أن الإنسان له هو نفسه عقليا أيضا كيف لأن كل إنسان في فترته وفي نفسه ومن نفسه وفي عقل يعلم أنه قادر أن يمشي قادر أنه يجلس قادر أن يتكلم قادر أن يسكت قادر أن يطيع قادر أن يعصر قادر أن يفعل قادر أن لا يفعل فمن شاء اليوم من شاء في هذه الشرع ظل عليها وظل علىه قبل ذلك الفترة والعقل ثم الشرع دل عليها دلال الأصلية عليه تحسب الإنسان عليها يعني هي الآية طبعا وما كنا معاذبين حتى نبعث الرسول الله عزيز له يحاسب الإنسان على ما جاءت به الشريعة ما جاء به الوحي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن مجيء الرسول لا يعذب الإنسان على إنكاره للقدر وإن كان ذلك مكرس في العقل ومكرس في الفترة المقصود ان هذه هذه المراتب دل عليها الوحي كما نحن نذكر في أدلتها ولكن وهي غير منافية للعقل كما يدعي الا المتكلمون المنكرون القدر او المنكرون لمشيئه العبد يعني مساله القدر بين طرفين ووسط في الفرق قدريه قائلين بانه لا مشيئه للرب عز وجل لا قدر لا قدر قدريه قدريه قائلين لا قدر يعلمون ولا شيء على ما رتب بين قال لا علم اصلا ومن الغله قال حتى العلم يعلم شيء رحمه بالله الله عز وجل تعال الله وتعالى معلوم كبير والنقيب ال... النقيب هؤلاء طائفه الجابرييه قالوا الاربعه مرات موجودين لكن العبد هو اللي ما عنده شيء فهو في مهب الريح قال في مهب الريح وارسلنا في الوسط قالوا لله شيء دلت عليها الشريعة والوحي وكذا دلت عليها طبعا عزز عزز دلالتها العقل ولا وللعب المشيئة أيضا لا يمكن لأحد عاقل ينكرها لكن أيهم أحمق القدرية أم الجبرية نعم قدرية قدرية قالوا لرب لا مشيئة له أنا نراه الله وعلم الجبرية أحمق لأن الجبرية كي أنهم أنكروا أنه أنكر أنه هو قادر بش يجلس قادر بش يوقف قادر بش يمشي قلب ما يمشيش قلب الذي انكر هذا اشد دلاله وغباء من الذي انكر امر متعلق بالالهيات بالإله هذا هو يعني سبب المهم كده معلى ضل عليكم في حال الوسط قول اهل السنه في اثبته ما اثبته الله ومما اثبته الله سبحانه وتعالى ان له مشيئه وان العبد مشيئه وانهما لا يتعارضان وان كانت الاحاطه بمشيئه الله عز وجل مشيئه والله الغالب والله غالب على امره طيب وهي وهي أن ما علمه الله تعالى وشاء وكتبه أراد وشاء وقوعه وحصوله كونا أو كونيا طيب سنتكلم الآن عن المشيئة الأخرى وهي المشيئة الشرعية وإن كان لا تعلق بالقدر لكن حتى نفصل فرق نصبحنا قادرين على التفريق بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية أو الإرادة الشرعية والإرادة الكونية بد أن نذكر فصلاً ها هنا في التفريق بين المشيئة القدرية الكونية يعني والمشيئة الشرعية فصل في الفرق بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية فمشيئة الشرعية هي المتعلقة بأوامر الله عز وجل الشرعية التي قد تنفذ من المخلوق وقد لا تنفذ بأوامر نعم متعلقة بأوامر بأوامر الله متعلقة بأوامر الله الشرائع متعلقة بأوامر الله الشرائع التي قد تنفذ وقد تنفذ من المخلوق وهي هذه الأوامر مما يحبها يحبه الله ويرضاه أما المشيئة الكونية فهي المتعلقة بأوامر الله الكونية التي أحصل هكذا تعليق بأوامر الكونية الماذا هنا أن النافذة لابد أن تنفذ لابد أن تحصل النافذة لابد من حصولها الكون لابد من حصولها في الكون وفيها ماذا والمقارنة مع هذا وفيها ما يحبه الله ولا يحبه وفيها ما يحبه الله وما لا يحبه فيما يرضاه الله وما لا يرضاه من هذه الأوامر مثلا إنما أمر للشين إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إذا أردناه الإرادة هنا إرادة شرعية أم كونية, كونية. أمر للشين في الكون أمر للشين إذا أردناه أن نقول له كن فيكون حتى سيء حتى يكفر معصية يصير لابد أن ينفر وتنفي ما في في الطافي المصفي من يحب الله ومن يحبه ان الله يأمر بالعدل والاحسان من الاوامر هذه الاوامر الشرعيه لابد ان تكون ممن يحب الله ويرضى لاجل قد تحصل قد لا تحصل فهمتوا الفرق تلك فروق اذا بصفه الامثله لو بها خطا امثله هنا والله يريد أن يتوب عليكم إرادة كونية أم شرعية شرعية لأنها قد تحصل قد لا تحصل ومتعلقة فقط بمن يحبه الله توبة والله يريد أن يتوب عليكم يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوب كونيه عقوبه عقوبه كونية. يريد الله ان يصيبهم ببعض افعالهم اراده الله عز وجل هذه العقوبه إرادة. إرادة. اراده هذه العقوبه مثلا متعلقه بما يحدث الكون ام بما يمكن بما, بما, بما, بما بالله عز وجل لمعطس الكون ماذا قلنا يريدوا أن يصيبهم ببعض ذنوب فعال لما يريد كوني من يشأ الله ويضلله كونية متعلقة بالضلال ومعصي وهذا لا يمكن أن يكون شرعي الله عز وجل يحب الطاعة يحب الطاعة الشرعي أما كونية فيشأ كل شيء كل ما يحدث كل ما يحصل كل ما قد شأه الله قبل عدوثي وخلقه وكوني كن فيكون متعلقة بكون فيكون وهذه متعلقة بيفعل وقد يفعل وقد لا يفعل ها هذي كن فيكون وهذي يفعل امر او نهي شرعة فعلقة بالشريعة الرسول ماذا طلبوا من الناس ان يفعلوا المتعلقة بها العقابة هي الثانية دون الاولى فالمعصية شائها الله عز جل في تفصيل شائف العموم وهذا قدر وهذا مرتب بمرتب القدر المشيئة ولكن هنا ما نقصد بالمشيئة هنا المشيئة القدرية كونية انشاءها كونا مش تحدث في كون حبها تحصل مش حبها باللفظة هذه خطر المحبة تعلق فقط بالشرع لكن اراد كونها من جهة الكون ولم يردها من جهة الشرع لا يحباش تحصل الحب لا من اي يحبها ولكن ارادها كون توفيقا بين المسألتين ولا تزيحهم بينهم ولا تعارب فالله يريدها من وجه ولا يريدهم وهذا امر ليس بالمعارض من المعقول للعقر كما ان الانسان قد يريد شيء من وجه ولا يريده شيء قد يحب اباه لانه اباه ويبغض لانه كفر قد يحب الدواء لانه مر لانه نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب جزاكم الله خير